ده وده مش مفتاال طبعا كده وتقبل اي كلام بتقوله في الزعل لا تشوف ولا تستقبل بال طبعا كده وده مش مفتاال طبعا كده وتقبل اي كلام بتقوله في الزعل لا تشوف ولا تزداد This تحكي سمع منا Voilà